فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ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 ذكر الله ألا بذكر الله تقوم القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبلهم وحسن ما كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّا لتثو عليهم الذي أوحينا إليه.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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا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 وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَادُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَقْطَارِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا معقب لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 law of